بوك تو سكسن ثمانون ثمانون هي لديها كلب هي لديها كلب. köpek büyük. الكلب كبير. الكلب كبير. onun هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. هي لديها بيت. هي لديها بيت. ان küçük. البيت صغير. البيت صغير. onun küçük bir evi var. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. O bir otelde kalıyor. هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق اوتيل اوجوز الفندق رخيص الفندق رخيص أو بير هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص بير هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. أرابة باهظة. السيارة غالية الثمن. بير هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. ابي رومان okuyor. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. رومان sıkıcı. الرواية مملة. الرواية مملة. هو sıkıcı bir roman okuyor. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. أبير هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. فيلم هيجانض. الفيلم مثير. الفيلم مثير. O, heyecanlı bir film seyrediyor. HİYA TÜŞAHİDU FİLMEN MÜTHİRAN HİYA TÜŞAHİD FİLMEN MÜTHİRAN Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.